<تصفيق> آه يعني آه يعني انا ايه الاغاني طلبات مخصصه جماعه الجامعه الا تحيه صباحي اسمها بقى عايز يعني آه بيبا لأن احنا اتمنى ان ان شاء الله اا اللي احنا احنا على طبعنا كتير الواحد ما بيجي يشرح حاجه وبيبلفش كل الاخر بيجي طيعه يعني انا في حبيث المرض الماضيين انت شرحت المنطق المقيم ففجئت ان فيه اختي بعد كالي لو سمحت اعليه المنطق المقيم انا سواء انا عيد لص عيد كل ملو بش يعني حديث دهان انا عايش كل اخي عرفه فيه ناس بتعتبر هذه المادة العلمية يعني دي دي اخر اخر كون في البلد زي نحن في ناس بتعتبر ان الناحو دي اكل الجول اللي يعرف تعمل بعدها خلاص وصل الى المسط الى اكل الجول بحراش تحديد انت لما تعرفها الكشف العريق بفضل اللي اعلى باقي منها الى غيرك فاحنا عايزين نطلع من السناد ان شاء الله عزواني يعني الواحد مؤاحد انه ممكن يمشت اي مادة عمية قرأة بالضمي دي الفكرة كلها الفكرة كلها ان الواحد بعد كنه يمشت اي هزان يمصر صغيراً كان أو كده. يعني انا جبته في يوم كان عندي انت كنت انا قاعد انا اسلم ماما اصلش من اشرح اصول لمهندس المنصوره فجالي انا عايز اشرح له عاد مفيش حاجه اتصلت وبعدين لقيت الامتحان وانا قاعد تبوظ لي تعالى تشرح لي المنهج في المقليات وانا قاعد طب صراحه اشترك عليه انه هو بيعتمد ان المدى دي ايه مدى الامتحان يعني دي بتاعك الامتحان قالك ايه اه اه قالك ايه <تصفيق> طبعا يعني الوحيد اشترك علي من, من،, من طريقه والذلك انا اتمنى انه يعني كل اخواني يكون معاك في ان احنا حتى بعد المعهد يعني انه يخوى بيفكرهم بعد المعهد انه في بعض الاخوى عندها استعداد ليستمرار فماذا يصنعون معهم؟ يعني دعني كانت تانية دول في بعض اللي يفعلون طباط هيعملوا معهم ايه؟ يععملوا معهم ايه؟ اللي عام لفاقة دولة وعنده استعداد ويغفق ويجيس ويجايك ويطلعوا ويبحثوا هتعمل معا ايه؟ هتقولوا خلاص انتقل معك المعهدية خلاص؟ لا ولا هت... هتحضوا معاك وهتتركوا في المدنة العينية حتى يفصلوا على المستوى ويبقى اهل اللي هاله معانا <تصفيق> ده كلام فاتمنى ان جهه يكونوا معايا يعني في الشغل ومخصص ثاني على خصوصا لان احنا السنه اللي فاتت بذلنا مجهود يعني لا بحثه ان احنا نفرش فرشه مع بعض فياريت ان دي ما خلاص يا حمايه الساعه 3:00 رجع بسرعه ما هو عايزين يعملوا حاجه يعني اسم بالتخصص كده اشكرك هذا يعني اخيرا الطريقه اعرف انها ذكرت اعرف اللي بسيطة طبعا احنا لسا نحدي اهل لم نتكلم في فقه الباب ايه ما لم نتكلم دي الساعة ايه في فقه الباب يعني, يعني نحفظ معا نحفظ مش نقرأ نحفظ فقر الزنة مثلاً يعني حل الزنة نكفه إيه هنزل نحفظه كله بتأسفه هنزل نحفظ مثلاً مقاسف نحفظه بالنسبة معانا فيك فطبعاً أنا لا أتكنم في الفقر بعده والسبب في ذلك والإثمان بسرق الآيات وقت الصالح لبعض فاتفق لنا الآن أن الله عز وجل ذكر بعضاً من المعاصي وبعضاً من أحكامها فأول السر ثم ضرب مثالاً على هذه المعصية بقصة ثم علق بعد ذلك على هذه القصة ببعض من الأحكام ونحن الآن نتكلم عن هذه الأحكام فأنت تقول لها يا محمود أن الآيات يرتبط بعضها بالبعض. ببعض اختباطاً وسيقاً صح ولا مش صح؟ ان في ايه مش ماشيه مع ايه؟ كله ماشي مع بعضه. الرابط واحد. والرابط واحد، هو تحديد العلاقه بين الرابط والرابطاها بين كيان وكيان. ثم قال سبحانه وتعالى og ankih all'ayama minkum og al-salihene min ibædikum og imædikum en y kunne fukara ygnihjum allahe min fattel og allahe ysik og ankihjum og ankihjum fejle om وانجحوا في ايامهم الاقتصاديه للدوله فلا بد للمراه من ولي شفت احنا في المستنبط اهو عشان لما يجي تقول لي ممكن اتجوز بدون ولي اقول لا, لا ميمكنش حتى لو سيد وعالم فتحي وبتفهم وذكيه وموظفه ومفهمه الدنيا وما اخيا ما الذي تظن انه ذكيه وكان حاجه هي اقيا بوحده في الدنيا طب انا ليه حتى لو في قطه المراه دكتور تشوف المراه تشوف انا بقول لك ايه المراه التي تظن في مطبخها انها بتفتح وذكيه وبتسم وعارفه الدنيا رايحه فين وجايه منين هي اقيا بوحده في الدنيا ليه ها لا وده الدنيا هيئه لك فعا مهما وهذه افاع فأنتظروا مثل هاشيه حتى التدفل إساعدة الجماعة الأفاعي دون فبالجال الأفاعي دون انتظر واحدة زي دون سيك ما يشوفها لما عمنا مفتح لأم داك العلاق مفتح بس أفعى بقى والجنات قمنا بيحها اللي بعد قمنا طيارة خاصة معين؟ ربنا عز يقول وأنكحوا وأنكحوا وأنكحوا الخطاب لأوليان الأمور وأنجحوا الآيامة هالآيامة المقصود بقى لإيه كان؟ المرء الذي يتزاوه لم تتزاوه والرجل الذي لم يتزاوه ولكن هنا المقصود مين؟ المرء الذي لم تتزاوه وأنجحوا الآيامة منكم بالنسبة للعليل هل أي رجل يجب أن يكونوا لي أمر المرأة؟ لا طبعاً كان مع الأرض بالواقس كان ايه ده عايزين دي بعض البناتي مثلا مت مطلقه مثلا او جوزها مايلته بتاعه و... وعايزه تتجوز وعايزه تطنش عن مين وعايزه تطنش في حاجه مين تطنش في ايه طب او عايز تتجوز تفش من نفسها كده يعني وبعدين لما تغرق ها تروح تدور على على قرايب بيقول لها ولا ساعد تبقى تجيب من كما قال مش اصلا لا نكاح حقيقي هو دي الشجره لا نكاحة إلا بوليين وشاهدين لا نكاحة إلا بوليين وشاهدين في مشاكل بتأكسر وذلك الراح بيضع منكم بيضع وأنكيحوا الأيام منكم يعني من المسلمين والصالحين من عبادكم العبيد مش موجودين لفعال النظام اللي ينت شاكله المرأة التي مات عنها جوجوها فميش سعيدة تغيرها وعندها بنت تغيرها فقالت لا انا رب العيان فقالت اتجاوز يا سفر لا انا ما ازاي ليه تت ليه هتتجاوز وبعدين تفاجع انها موظفر اتفاجع انها جميلة فانها صغيرة في السن ومن عائلة محترمة وهي السوفة المحترمة وتحكم نفسها من هذا الحلال ليه اتجاوز منها هتتجاوز منها الراح وكذا بعض الجهات ليه راجل زوجته باخله في جو احنا قلنا ما كل راجل يفرق برا ما يتا عين زوجه. جوزه جوزه لا مش مكفي جوزه استاذ الراجل دي نفسه يقول له كده الجوز يقول له ده مش راجل ليه كده والله عايز زوجين يقولوا يمكن الايام من الصالحين ومن اللي بادلكم ها الزواج هي فنة عسما الزواج عسما الزواج عسما للرجل وعسما للمرأة عسما للأمة آآ وعسما للأمة وعسما البيوت الزواج تيبا قلت للمجرد أن الناس تعرف إنه إيش نكوزت ليه بقى إليه ها؟ الزئاب أي الزئاب تظهر بقى الزئاب ينكوزت من الدول. لا والله ال... يعني ناجع لا الساعت ما يرث إنه نكوزت أحسنين إلا إلا أبدأ هي بقى فعصوخاً مع ولكن هي مش متزودة تبدأ بقى الأفاق تظهر بقى كل حياته والتليفونات والمحمول والدنيا تخرب بقى ولكن ساعت كل تجاوز كله الزبط تعجل بقابه على من لا اهتلاب له وتتقي صولات المستأسد الضاري ماشي ها انا بقول لك في شائعه اسمه عمر بن ابي ربيع عمر بن ابي ربيع ده كان فاشل عمر بن ابي ربيع ده كان فاشل وعليكم السلام ايه جه موضوع يا دكتور هو لا عمر بن ابي ربيع ده كان سهارا.. فلكم <تصفيق> معرفة معرفة معرفة <تصفيق> وعمر النايبة وضيع هذا كان سهارا فلسيخا وكان لا يحيو له أن يماجر النساء إلا حول الكعبة من فجوره إلا من أهل مكتب فالمهم يتعرف على واحدة عراهية وحبي يغزيلها ويعكسها وبتاعها فلم يعنيه ما انتشبش ريه يعني فانت وعاد على بكرة تعال ايه؟ بكرة بك. فصاحبت خد المقلب وعيدها خلاص بكرة بكرة بكرة من النا وقامت يا بكرة اتباع رايز قالت سفوه على بكرة فراح يقابل عند الكعب برايشو بالفجر فسالت ما شكت بله مين ده ايه ده خورية امطار ايه يومات فتمثلت بهذا القول وهو قول النبيل الزوبياني قال ايه؟ تعجو الزئاب على من لا كلاب له وتتقي خولك المستأسد الضاري ساعة ما تشوفك خمشار يطلع ايه؟ ايه دي؟ فهذا الكلام حق هذا المستأسد الضاري تعجو الزئاب تعجو الزئاب على من لا كلاب له الضاري وتفتق صوله المستشفي احضار له ماله ولا لا لا الذئاب على من لا كلابه اصل بيت كده لا لا على خاطر كده الذئاب على من لا كلابه يعني اللي عنده غنم وما عندوش ثلج ولا حاجه فيه ازاي تاكل غنم اه وتفتق صولته المستشفي صح وان يكفل ايامكم والصالحين ويعبادكم وان امائكم تلتقي صله المستحل الضال المستحل الضال هي يكون فقراء من الله من فضله والله واسع بعد اذنك الله سبحانه وتعالى ادى الايام منكم والصالحين منكم وان ف فذكر الإمامة في الأول لا في الأيام الأيام وأكد له بالإمامة في نفس الأيام لا العبد يحمل ليه ذكر لأن العبد لا يملك العبد لا يملك ولأن الأمل تملك مالك شانك صحب الصورة الامل اكملت الامل ده يا المملكة دكتورك يا المملكة دعا انا الوقت اشتريت اما رحت السود اشتريت واحد وقعاكت معايا فترة وحبيت ان انا ايه <تصفيق> أجوز. لما اجوزها لما اجا اجوزها اجوزها الميد اللي عملي ده جيد هي انا اكملت كان اللي بخضرها ولي بجوزها ولي بشاكلها امورها ووصف عليها و... يلا تركها على الراسة بتاعتها اذن خطط اولياء امور وان كتب الايه من الصالحين من عبادكم ها خياره انواع العبيد اوليوبل بس انا اتفضل مع الايام المدرس ما يا دور لان الغالبه على لان عدم الصلاح لان الناس يستضعفون الدماء ويستبرحون العبيد يقول لك مانوش ضح مانوش ايه؟ ضح فانك انت تجد قمة صالحة او تجد عبد صالح ده امر مستك ولذلك ليه هو ان سيدة ابن عباس لما توفني كان عبد اسمه اكرمة طبعا مشهور في كتب التفسير او اكرمة مولى ابن عباس واحنا قلنا عليه فباسة مكة فالمهم ابنه راهي بيقعه خلاص بقى راجل ماتش إينا بتعباس مات, مات بقوا فقالوا كده أنو أتبير ريهم أبيك بيك فاستحموا انو أنو أتبير ريهم أبيك فاستحموا انو ليه؟ لأن أنتجد صالحا طقيدا عالما تربى في حضة ابن عباس ده يعني معلش يعني كنس ده مسئلة صحر وصحر زينافع مولى ابن عمر هو الذي نخل عنا عبد الله ابن عمر إلينا صحيح؟ وأنكيحوا الأيام منكم الصالحين أنواعي العبيد كان بابطور أنواعي العبيد ها؟ ناسك سنسبة زهبية في الحديث حدي عرف سنسبة زهبية؟ مالك يالله تصدر دراسة حقا فيه حديث حديث حديث والايه كان انواع عليه خد يا نعم نعم نعم نعم كده لا قلت الحمد لله عطف المختار والمضاف بارك الله فيك تفتكرهم ايه عبد من ايه من <تصفيق> <تصفيق> ايه كمان دي حمد قيم انا القيم والعبد المنصف والعبد المدبر والعبد المكاتب كلاكي عمي؟ كلاكي عمي؟ العبد القن وهو العبد الخالص العبد ايه؟ الخالص يعني عبد خالص؟ عميكي سياده ما يعرفش الهاجة في الدنيا اللي عابل بس وين؟ العابل ايه؟ الفين تاني؟ المنصف منصف. منصف. منصف. منصف منصف يعني احنا نزيدنا السوق لو انت انت اشترح 50 جنيه وانت وانا دفعت 50 جنيه والسنة انا عابل شوه النصف شوه النصف ماهل ايه؟ عابل ايه؟ وين؟ وعد؟ المنصف وعد؟ اه مدبر مدبر طول بعد الموت اقول انت حر ذوب رموت بس تكون مدبر عشان كده انت حر ذوب رموت يعني بعد الموت ما اموت انت حر زي اليمين اللي بشرط يعني لان الجميع اه يعني لا لا لا زي ما تقول ايه زي نازل كده زي نازل انت حر ذوب رموت انا قلت انت حر خلاص عشان, عشان, عشان مدبر. مدبر. مدبر المكاتب وده يجي وقته ايه بقى كاتب كاتب سيدة هو عب عامة اه يقول له, له يا ابني انا من يسبرة كلامت هات لعن في جنيه يا ابني وانتحور هات لألفين لأ جنيه يا ابني وانتحور قول له خراض يا سيد انا جملة بالألفين في جنيه فين بقيميني ذاتك مش كده زين الغالوين احو في السبيل اللي هو في مش كده انما الصدقات الفقرائي والمساجين وراء عاملين عليك والمؤلفة في فروجوه واسر اهلا في القار يجأ الابن زكا يفض نصيبه من التمني مكتب مكتب اه دي مكتب معني بكتر له ورعة وقل له كي يا ابني اهتلاق الفين جنيه فيجأ الابن زكا ويهلا رح يميل على فلان يجيله الصدقه وميل على فلان يجيله الصدقه لان الاصل في العبد الا يملك الاصل في العبد ما يملكش فهيجيب من ايه بالزكوات اللي من الصدقات ويلي من الفلوس ويجي الدهاني على هات النجوم يعني اقصاط نجوم يعني اقصاط ادي لك مثلا كل مثلا اسبوع كل شهر مثلا 100 جنيه 500 جنيه بتاع انه خلص الايه الفلوس خلاص انت حر يا ابني دي مش ايه الشهريه المهم حلو كده كم نوع شرطه لا مش شرطه لسه جاي. نعم عشان طب خلينا نفس القين القين okay. المضفر والمكاتب والمنصف طب القين اللي هو يا سلام على الفكره عارف نعم عقل شيء اللي هو العبد خالص خالص خالص انت سيده خالص سيده يعني وقت السوق اشتريت عابد اورثه عن ابوي بسه في موريتانيا بطول ما زالت في موريتاني ممكن عبد يتحول من اسم الاسم يعني مثلا من غني إلي منصف أبنان من آآ ممكن يعني شيخ مخصول قال له فيه هل ممكن العبد ينتقل من المسمى إلي المسمى يعني هو كان عبدي خالص بقى منصف آآ ممكن إفرن هو كان عبدي خالص واتفقنا لو أين تنشتريه بقى خمسين وخمسين بقى منصف بقى مكادف <تصفيق> كده وباعه مضبط كده وكده لا هو الفكرة ايه؟ يعني الفكرة ايه اخواني؟ الفكرة ايه في البنك ان احنا نريده ان سوف هذه الالفاظ بين ايدي اخواني لانها كثيرة التداول في الكتب اهل العين دي الفكرة فالواحد يعني بيبقى الامر صعب عليه لو هو مش متفاهم يعني ايه عاد لو هو مش فاهم يعني ايه عاد يبقى الامر صعب زي الايه اللي دي وكاتبهم فكاتبهم ان علمتم فيه خيرا يقول لك يعني ايه تروح تشرح هو مش فاهم اصلا يعني ايه مش فاهم ان عندي داي وبيع وكانوا اسواق تسمى باسواق النخاس وللاسف الشديد من الحاجات اللي انت ما انت ما تعرفها. إن أشهر أسواق النحاسة كانت تأتي من روسيا وانتظر وأنتم تعلمون أن بتوع روسيا دول اللي المنطقة بتاع التتريستان وبتاع بلاد موارئين نهرين بلاد موارئين نهرين دول أحلى نساء أجمع النساء في الدنيا وأقوى رجال في الحروض قد رأيك ثاني؟ أجمع في الدنيا وإيه؟ ها؟ واقوى و اقوى غاليين من بلاد وراي النهرين معلش يا دكتور بس ما انا كنت ده مظبوط لا وممكن يبقى اترك ليه ما هي دي ليه بقى انت بتقول الكلام ده ليه عشان لما تيجي تدرس التاريخ تبقى عارف اللي بيحصل نظهر يا دكتور ما شاء الله يعني لا بقول يعني انت مثلا لما تشوف النساء بتوع اوروبا نساء اوروبا نساء اوروبا فوض بعرضه بتاع ولكن ما كتوبش ايه دون طعمة يقول لنا لزيز تراك البيضة <تصفيق> دون <تصفيق> جروز جروز كل باقي دون بتوع روما اما بتوع بتوع روسيا لول جماني انا بقول لك فيروس عشان تعرف حركة التاريخ بس حركة التاريخ ازاي لما يقول لك ايه مثلا يقول لك ان الظاهر بيضة عبد توماتش استغرب ازاي مثلا هذا البطل المسلم كان عند اه دول روسيا ومدوخين امريكا دلوقتي اه اللي هما موجودين فين في افغانستان افغانستان لما تعرف مثلا ان اكثر ناس اللي بتشتغل في في البلاد العربيه الان في دبي بتوع روسيا وتو بايباس هو مو بايباس لما تروح سوق الدعاره دول وبعدين تفاجئ انهم مسلمين تستغرب طبعا وبعدين قلنا الدجمان اه جمال. جمال. وجمال جمال وجمالهم معروف فشو ويعملون للاسف الشديد في الدعاره لقله الدين ولقله العلم يا حضره مش النبي يعني انا حبيت بس اني اقول لك المعلومه دي عشان بس تبقى عارف حتى لما نيجي نقرا في كتب التفسير ونقرا في كتب اهل العلم ان عارف ايه العقد ده ايه يعني ايه عقد لهم لهم ها لهم ليه لهم لخس اشواق وكان واحد من دول لما يحب يشتري عقد مثلا لما اقدر يفليه بيفليه ويحكم عليه يحكم عليه مثلا ان هي طبيا يعني يحكم عليه طبيا هل هو مريض الموضة هل هو عرق؟ هو مش عارف ايه؟ هو في ايه؟ في مرض؟ لأ مش موجوش مرض. وينقصه من قدر على قدر هذا النقص. يعني هذا النقص العضوي. ويرفع قدره اذا تمها حاجة. يعني المؤهلاته مثلا اديد. من مؤهلاته شاعر. من مؤهلاته كذا. من مؤهلاته كذا. وذلك يقولك مثلا امام احمد. يقول لك ايه منع جعل الأماء إذا كانت مغنية ينقص من قدرها ومن مالها إذا كانت مغنية. يعني فيه كمام كده لابد أن يفهم في من خلال معرفة سوق العبيد والنخاسة. وأنكيحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يكونوا الله الفضل والله واسوعنا. وهذا امر واضح جدا ان من اعظم اسباب من اعظم الاسباب للشباب بس زواجة زواجة زواجة. وهذه ايه حجه في كتابه ان يكونوا فقراء لان هذا هو الأمر اللي ايه ها الامر الايه الامر اللي يدور عليه يقول لك تقول لك أنا بنتي او اجوز ابني واحد يقدر يصرف عليها مش يجوزها ها تغفرت ان الفقد ممتشر والبن تهضيع نجوزه ومجوزه واكثر انثلة على ذلك اعظم مثال في القرآن سيدنا ذلك الرجل الذي تزوج جول النبي صلى الله عليه وسلم امره وكانت بتصلي عليه المغزق واريده انا مكاحك ايحدى من ذلك انا ما اشهر مثال في القرآن موسيقى موسيقى موسيقى كان موسيقى خير موسى كان ايه فيه اربع صفات واحد كان, كان فقير وامين لا لا اخي بلك اربع صفات مش محبوبة مش محبوبة ان خجر من الفقير ومطارف كان فقيرا وغريبة وغريبة مطارف مهن وملا صنعة الى عمل وكان خائفا اربع صفات اربع صفات في عقل موسى صفات دول مش محبوبين فلما تجوّل؟ ها؟ ابن اكرام واخر اكرام واحد من قوة كان فقيراً فأبنه الله كان ها؟ غريباً فأحهله الله صح؟ هو جه كان كان خائفاً فأبنه الله قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ها؟ كان ايه؟ كان بلا صنعة الطالب يريدني اريد ان قاعد حساب نتيجه ثانيه على انت رجعني تمام اللي هو 2 في 4 4 منكم بالصالحين من عبادكم وامائكم هي يكون فقراءة يظنيه <تصفيق> مضاما لفضل الله والسلام وبعدين هكذا السقر ايه فايتنا يعني انا عايز برضو افرر في فرق واحد يعمل ويجتهد ويفذل الضهد وما فلوس يعني يقولنا فليس متيع ديك. فير قال رب اني ما انزلت الي من خيرين فقير شوف سبحان الله دع من هنا فاجات فاجات من الكلام يطمنك ااا سؤال ان هناك فرق بين الفقير اللي بيبذل مجهود ومفيش عائد ابذل مجهود ومفيش عائد وبين الفقير اللي هو ما بيشتغلش ده طبعا مش قصور ما اشتغلش ده انا معلش يعني الله العظيم انا اعرف حالهم هم بالصفه على الجاي اه واصاحي ظاهره دلوقتي في المجتمع اللي حاجات بره السنه كلها قال لهم والله يعني انا اعرف ستات بتشتغل في البيوت شايف شايف بيوت وبصوا طول النهار في البيت محمود عارف ايه مش مش دي الجوازة. فده مش المقصود المقصود مين ها تاني انا اعمل رصا يعني اعمل اه ده منامك تعالى يا ابني احنا بنشوف عائلات الواحد من دول خش هون فايت ويتكبروه ويخذوه ويساعدوه ويخش قط فالبقى غرفات ويتفاجه بعد كده ميونير ايه يا ابني في ايه قولك ما هون يجاول السعيد ها نعم يجين عليهم وغطوهم اه نعم ونجين عليهم اه اه في ناس كده في عائلات كده يارك الواحد منهم في الملك يهوزوا منتهم ويصفروه وضعفوا جنبه إيه يكونوا فقراء يبنينهم الله من فضل الله هو أشياء عليهم ده مقصود ما تجيش مثلا تتجاوز بنتك لواحد اللي بأفزر بتاع مخدرات ونجيش مش عالك كده بتاع وعند كده معانك كده إيه يكونوا فقراء يبنينهم الله من فضل لا ما ربنا معانك كده بق ده فقراء مقصود بالفقير يعني افرض ما عند شب حلم شب حلم متعلم ناضج ناذج نفس الوقت مناتن فقير اسرة فقيرة هو على قده بزيوف على قده بس الشاب بحلو بس يجوش لك لانا يتعلم تعال انت بقى وانا مطاقت انت وان شاء الله تبقى زي فل بس هو ده المطرور ده الشابه ولذلك كان حقا على الله عون ثلاثة ها؟ التـ المكثب الناس يُريد schöne اللائق لن getan الناكِح ويريز العفاف الالمكثب والمستّل الذي يُريد العادات حٍّ mashup وال � Tube صف fat اه استغلاء وانت اه انّ الشيح باء الناelin يُريد سلام اه می خلال اه انه هو الإخ yes الناكِح يُريد العفاف و 너 lequelك إنت لما تتذكتر مسلا المزواجك وفاجأة ان في حاجات حصلت كده وانت بتتجاوز وتتعجب لك قلت ليه حاجة مثلا ساعدك مش عارف بايه واحد دفع لك ايه واحد حسلك علي ايه واحد واقف جنبك وانت عمرك متى تتصور قبل اللي هو شخصه زي دي اقف جنبك اخذ لك ربنا مستخبولك لك حتى ما كانش فيها عربية عشان يجيب فوق دهولك عربية من ما تعرفش فيها. كل هذا من فضل يا شبهان ان يكونوا فقراء ده ني هون والله يسلم واللي الذين لا يجدون متاحا حتى يغنيهم الله من فضله <تصفيق> اه لا مش مش هناك مجتمعات هذه مجتمعات الزواج فيها صعب جدا ومثل ذلك السعوديه ومثل ذلك دول الخليج لان المستوى عالي جدا فالمر ايه ها عالي جدا وبعدين البنات بتتعلم في هذه الدول فصعب انك انت تتعامل معاها زي زمان تاخدها تحت كده وتقول ماشي ما الكلام ده وزيد نسبه الطلاق عاليه جدا في دول الخليج بقى فرضنا ان ده شيء تقيل والفقر منتشر في السعوديه منتشر في دول الخليفة. طبعا. واراد ان يتزاوى. وما فيش فلو سيعمل ايه? يستعفف. يستعفف. يسفف. يسفف. شو قل العفاء في يشوف? العفاء اعظم شيء. اعظم شيء في العفاء. اعظم شيء للعفاء. كما قلت <تصفيق> صلى الله عليه <من> الصيام. <تصفيق> اتنين. الرياضة. تلاتة. عدم الانفراد. وبعدين ينسيبش <تصفيق> نفسه نصر تذكر وقراته فوران اه وبعدين الصحبة الطيبة دي طبعا بالاساس اما فيش رجالة بقالة موافزة ويخطط صوابه تماما منه الملاك ومعنين يجيب جيش يقولك عشان قناتي الجزيرة ومعنين يسيب قناتي الجزيرة رعيه وقلاته ايه ها قناتي الهالس وليستعف في النذينة ها لا يجدون نكاحة في لا يجدون يدلوا على النوحة ولا النكاحة ولم يستطع لا يجدون الكعب حتى يغنيهم يا <تصفيق> الله بالضبط إزاي إحنا عندنا الشباب في مصر عندنا الشباب في مصر باش بجوزة عبرين سنة كنو يا ابني إلي ما أخرت كنو عبرين سنة فعلي بجوزة لا فالله يجروك كبير أصبحت ظاهرة <تصفيق> آه أصبحت <تصفيق> <تصفيق> <بلوه> ده <تصفيق> <تصفيق> طيب مش, مش بسبب <تصفيق> لا هو هو مش الغلوه هو مغالاة المغالاة عندنا ده المغلايه عندنا احنا عندنا مغلايه كبيره جدا خاصه عندنا في المنطقه هنا مثلا في شبين اقبار شبين عندنا مغلايه جدا يعني احنا عندنا الري دلوقتي اشد من المدن احنا عندنا بتخش شقق في في, في في الريف مش شعوب يعني ما بتطلبش طلبات بس الاتصالات كانت بس يعني جماعه مثلاً. عايز يعرفهم انجل انجل اسواق كده ويسالهم في <تصفيق> على <تصفيق> العكس الشيء دي ولا لا شديده دي دي السبب بس خليك معايا شي والذين يرتقون الكتابه منا ملكت اي مالكم كاتبهم فيه ايه منكتب يعني ايه <تبقى, <تبقى, تبقى مع سيادة أميزة؟ تبقى مع سيادة ان تبقى مع سيادة ان مثل بس هاتل ألف مئة أو خمس ثلاث مئة يعيرين لما فربنا عندنا جان يعني يحض المسلمين على مساعدة على الفقراء المتدينين على, على مساعدة الفقراء المتدينين اللي هم العبيد والصالحين عن مكاتبة علمتم في خياء. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. دنهم. سعدوهم. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولا تكريوا فتا على الايه؟ موضوع الانتفاق. آه موضوع من اللبنة. ولا تكريوا فتا ياتيكم على الجهار. يخالوا انها قد نزلت في عبدالله عبدالله عبي بيسلول. كان عنده غنيتين او جاريتين. وكان بشكله في الكزينة. يعني بيسبح الواحدة عشان تيجيب له ثلوس مستمع احنا ايه الوقتين ها؟ ها؟ داعرة داعرة بنت يجيب تستغل داعرة ودي تستغل داعرة الليلة بقى كده الليلة بقى دي كده الليلة عزيبت طبعا ليه خطر فيها خطر؟ الداعرة دي فيها خطر؟ خطر ايه خطر؟ ساب الزيارة معنا خطل انساهم وفضل سد المجتمع لا هي مفيش اختلاف ادي شباب هي بتاخد حبوب منع الحمل فساد المجتمع <تصفيق> امر حد يقول كده عن, عن مصرح. مصرح. أمه أمه يعني سبب العزوف عن الزواج لا يعني وجود طب ايه كمان في اضرار تتعلق بالله سبحانه وتعالى سيكون في هذه الامه خسر ومسخ وقذف اذا ظهرت المعاسف ويوضاش مرص دينا ضايف ايه كمان؟ ملايه مهور انا ما يعني ما تقرره المسافات شويه يعني انتم ما تعرفوش تخبر الناس اللي هما الناس اللي ما تجي تفزع واحد تقولو ايه تنتظر في في القول اه, في حاجة في حاجة آه حاجة حاجة وي. حاجة. اشهر ويه اشهر حال عايز تفزعو تبقى الحق ده تفزعو قولوا شبا شباق يكشف ايه ايه حلل ايه تخليه يكلم نفسه اكتشف اكتشف بتاع عن بعض الامراض الجنسيه من انه ممكن يقولها جازا وكذا ساعتها بتاعت 50 فتاه اسرائيليه عندهم عشان يشوفوا انز قبل كده طب شوف انت تخش مش خالص اه شو بقى عشان هو سبب الموضوع كان دكتور رودمن كان موجود في في اوروبا في المؤتمر المؤتمر العالمي وكان اتصل بيا على قناه وعلى قنوات البث وقال انا كنت في المؤتمر وفوجئ ب100 امراه عندهم مرض ايدز ولكن هي لم تظهر عليه الاعراض وكان عامل معاهم الاثنين ده ضابط يهودي وقال لهم ان معركتهم لا تقل اهميه عن اي جبهه للو واكتشفوا بعد كده بدماء كانوا عاملاها في المؤتمر اجباهم من بره استيراد يعني ولقوا فيها فعلا فيروس فيروس في الاردن ده يعني انت لهم هنتي بتبقى كلام على رأسي بس يعني بركز على المعلمة فوش بقى انت كراجل متدين الناس بتغذب فيك وخاصة العائلة السوارة دول اللي هما بينعبوا فبيجي من عائل من دول يستهجم ويعمل المعصية بلايه؟ ويجي ايه؟ يفزع جهة الصف يعني انا اسكر مثلا واحد طلبني ليه لسعودية وواجه ليش تنايب الصقر وليتوا بيكتبني طب فلان تلعب انا انا بكلمك بالسعودية فلد فتح شي ايه اني والله انا كنت واحد عادة على امرات ان انا مغلقتش مغلقتش وانا غلقت البارك طب بالله عليك اقول له ايه الله يبسه ما حتحت عني اقول له ايه بتعجب <تصفيق> لما يموت <تصفيق> خليه معلومة خليه <خلال> معلومة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والله انا اعوده <أعجب> اي جماعة بالسوء لي اعود والله يكلمين بالسوء مصر يعني <بالسؤال. تصفيق> اه بس معرفش ده مين او مين رقم تليفوني ممكن اللي هما بيروحوا اسمها يدي دي ما عاردتش اكلمه لان انا مكنش مركز خالص يعني افلت خد بالك من اللي جاي بقى الايال اللي هما بيروحوا شرم الشيخ بالفتة دي فالعين دول بيستومع على البنات اللي هم بيقبن برها لعين بتوع دول بيبقى فيهم السلوكيات جاشة وبيبقى في الغالب جايين يستمتعوا بنا ومضمني الاستمتاع الموضوع فيجي لك يقول لك الله انا عملت كذا عايز بقى تخليه كلم نفسه تقول له ايه خليكشف ايه تسو بس ممكن تكون جايباة من بقى اسيبوا بقى حابة نفسية مش هارب نفسية مش, مش فاية الاول ان انا ما تجبتش انا ما تجبتش انا, صح. بس عشان أنا صح انا صح انا صح انا بكرر كلام صح قل بحرات قل لي يا ابني لله اكشف ايس حل الاجس طبعا بقى هاي ودقى يبفوا يجري وقتاها لان المعامل ما فياش ايس طبعا ان ما يصل بقى حمياته ولا الحاجة العربية وقال ايها صحيح يا دفتر ان المعامل ما فيش فاية فاية نعم المعامل هنا ما فيش ايس ولا البرج حتت ولا برج فيقع زي ايه يقع يلف حوالين نفسه زي مثلا كقولت ولد اسمع فراح يشتكي مع مراته بيقول لي والله انا رجلي تعينه واحده وعرضه تعين نفسها بالفلوس وبعدين عرفت بعد كده ان السكتين ايه تشتوا كده المثل بالفلوس قلت له ان طلعت انت يا ابني قال من يوم طب جاي ليه بس ايه ليه القرف ده هذا قرف ايوه والله حاجه القرف يا شيخ والله هقوم واجي اتحامل ممكن بجرود بقى كده حاجه مقززه يعني ما يقول لي ايه قلت يا ابني ما دام هي بتسوا كمان برضه يعني حاجه قرف يعني قلتولي يا ابني متان هي بتاسك هذا المسبق؟ ممكن عندها ايز يا ابني؟ الله لا. طبعا اتب صاحبك وصكر في الموضوع لو جايبي آه. ياخد ويديو معي لسه ما رأت اه اه خفلك؟ هو... لا هو رأت بس ايه هو خائز من الي ايد قلتولي لا يا ابني شوف الموضوع ما هو عصلي انها بقى ضريبة. لا ضريبة انها ما يجيل واسواسة شوية عشان يفوتش الشهد من كلامي يا اخوان الكرام أن من أعظم الأمراض التي تتسبب عن انتشار الفاحشة ألا وهو مرض الزيز هو ضعف المناعة المكتسبة المرض،, المرض ده يخلي الواحد عامل زي الإيه لبأخذ حتة الهدمة مفيش أي مناعة شوية برد يضع عليه شوية لو أخذ أي شوية هوك لو عليه هو موتوك فمفيش أي حاجة جسمه فاضي خالص مفيش مناعة ربنا ان القران والسنه بيقولوا اللي بجد الحاجات دي طبعا ايه غض من عصور اللي بيحضروا الجرا انا لو لو تابع اولاده وكل بيته تهتم بالقران اعظم حاجه انتهي إلى صاحب الفحشة الا هو الوسواس حل الاسم خلاص الله يفتح عليك فكاتبوا ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الذي اتاكم ولا تكرهوا فتاتكم على نفسها هند واحده وتمشات في الموضوع عندها يعني عنده مثلا بنته بنته اه, آه. بنته. آه. بنته. آه. بنته. آه. بنته. <تصفيق> ما يعني ما, ما تضغرونيش على اني احكي كل حاجه عندي لان طبعا انا راجل بشتغل في الدعوه من عندي اخبار صعبه فما حاجش الوني على اني لا اقول كل حاجه قلت له كل حاجه انت هتقرف مني بس ما خليناش انا عشان تكف عن هذا هي وجاد هي رفضتش وانا بقول طب ما رفضتش احنا قلنا بعد الفشاه في البلد ولا تتركوا فتاتكم اي حاجه راجل يمشي بنته راجل يمشي مراته واحده ماشيه بنتها واحده ماشيه بنتها الثانيه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أرجنا أردنا تحصن. هي تريد العفاء وتريد الزوائد وممكن تكون متجودة والشغلات كلا لتبتغوى عرض الحياة الدنيا عايزة شويكة الشيئة عايزة فلوس عايزة التان ومن يكرههن فإن الله من بعد إكرارين غفور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن شاء الله, أكبر. الله, أكبر. <متلك> الله <أكبر. متلك> يعني هان بعد بعد ان تشتغل او بعد ان تعمل مرأة قوادة بعد ان تفتح دار للدعارة للدعارة والفتاة ربنا يقبل منها توقيت هذه الآية يعني بصراعي هانا آية عجيبة يعني فإن الله فإيه ومن يكرهن فإن اللهم من بعد يكرهن هم مطرور رحيم يعني ممكن واحد يتوب بعد كده بأن مشي مراته ومشي عياله ومشي بناته ومش صبيانه ومش كل حاجة ماشين في الضعارة وعملين شرك الدع... بتاع شبك الضعارة ممكن ربني يغفر لي ممكن يغفر له اه ممكن يغفره بالنسبة للبنائة يا دكتور الله ربنا ذكر الهادين <تصفيق> مغفر لي جايت <تصفيق> الهدين مغفر لي نعم <تصفيق> ومين يكريحن ها لا مفهوم مغالف يعني لا انا اردنا تحصننا عشان يعني هي تريد يعني فعن ناس تعداد يبتلاي ناس ايدات تت <تصفيق> ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهنا غفور رحيم ها, ها ايه ها ايه دكتور الكراه هنا ها امال ده الاسامي ومن يكرهن <را> الكراه هنا <تضح> على الزبط على على تضغط عليه آه. يعني قرات حريمي بس مم. لا لا لا لا اكراه اكراه مش شراها اجراء مقام <فلام> الانف هنا ها ايه فان الله من بعد ابراهيم فقولوا الله اكبر ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ايه رايك في الايات دي مبينات اللي الروح. ومثلا من الذين خلقوا من قبلكم ومثلا من الذين خلقوا من قبلكم امثله الامثله السابقه الامم السابعه كقوم لو وموعظه للمتقين موعظه ليه لأهل الإيمان وموعظة بس هو في الصورة اللي حضرتك رجل الله يزدمر إلى الآن لم يذكر مثلاً من المزينة من قبلنا فنعان يعني هو بيوصف ببيئة القرآن التالية ببيئة القرآن و... بارك الله بأ. إذا <تصفيق> إحنا الوقت تكمننا عن مسائل الزينة والكحش وضربنا المثال قصة السبيل عائشة وطهارتها ثم علق القرآن على هذا ونحن نحصر هذه الآيات بين آياتين الآية الأولى سورة أنزلنا وفرمان وأنزلنا فيها آيات مبينات لعلكم تذكرون والآية ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثل من الذين خلوا من قبلكم وموعظة لنبتك وإن شاء الله هقف عندي الآياتي وحاول بفضل الإمكان إن, إن أنا لقدم موضوع موضوع إليها نحل إيه؟ إنسى بخير بحيث يبقى فيه استفالة عدية إن شاء الله ويبقى خرجنا من هذا الباب ببعض الثوائد بحيث إن إحنا يعني إيه؟ يبقى الأمور أحلى وأجمة إن شاء على المرسل سعب؟ نصف نصف نصف نصف؟ نصف خمس استمرنا في التفسير والأعلى من ذلك <تصفيق>